أيها الإخوة والأخوات مع الختمة المنوعة نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الرابع من القرآن الكريم مع القراء صابر عبد الحكم عبد الباصط عبد الصمد رحمه الله توفيق الصائض عبد الودود بن حنيف والآن مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ صابر عبد الحكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كُلُّ طَامٍ كَانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرَاةُ قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ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 فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آبنا ولله على الناس حزج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قل يا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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا الله اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ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 لَمَّا تَبَيَّضَتْ وُجُوهُهُمْ وَتَسَوَّدَتْ وُجُوهُ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بما كنتم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 وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله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 غُرِبَت عَلَيْهِ مُذذِلَّةُ أَنَ مَا تُقِفُون إِلَّا بحَابِلٍ مِنَ اللهَّهِ وَحَابٍِ مِنَ الناسَّاسِ وَبَا وَباءُ بِغَغَبٍ مِنَ اللهَِّ وَبُوبَت عَلَيهِمُمَسْكَنَللِكَ ب بأنَّ كَوا يَكفُونَ بآيات اللهَّهِ وَيَقَتُونَ الأأَمبيا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 يلهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات ويسارعون في الخيرات واولائك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروا والله عليم بالمتقين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 مَثَلُ ماَا يوم فقونَ فيِي هذه الحياةِ الدُّنْياكَ مَثَِرحم فيِيهَا صِق صَادَت حَثَقَ صابَت حَثَقَوْ مِمهُلَمُون أَمْ فُسَهُم فَأَلَّكت وَماَا وَلَمَهُم اللهَّ لكن أَمْ فُسَهُم يَقلبُون يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانا من دونكم لا يئنونكم قبالا وادوا ما عنتم وادوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر قد بينا لكم الايات إن كنتم أُولَئِ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وتؤمنون بالكتاب, كله وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوْكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْرِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهِ عَلِيمٌ بِذَاكِ الصُّدُورِ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 يُمْدِدُكُمُ رَبُّكُم بِخَمْسَةَ آلافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ وَمَا جَعَلَهُمُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرًا لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ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 واتقوا النار التي أعدت للكافرين ويطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون